سفر هوشع الأصحاح الأول قول الرب الذي صار إلى هوشع بن بئيري في أيام عزية ويوثام وأحاز وحزقيا ملوك يهودا وفي أيام ربعام بن يؤاش ملك إسرائيل أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا لان الارض قد زنت زنا تاركة الرب فذهب واخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له ابن فقال له الرب ادع اسمه يزرعيه لانني بعد قليل اعاقب بيت ياهو على دم يزرعيه وأبيد مملكة بيت إسرائيل ويكون في ذلك اليوم أني أكسر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل ثم حبلت ايضا وولدت بنتا فقال لهدع اسمها لور حاما لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل ايضا بل أنزعهم نزع وأما بيت يهوذا فأرحمهم واخلصهم بالرب إلههم ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان ثم فطمت له روحاما وحبلت فولدت ابنا فقال ادع اسمه لو عمي لانكم لستم شعبي وانا لا اكون لكم لكن يكون عدد بني اسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد ويكون عوضا عن ان يقال لهم لستم شعبي يقال لهم ابناء الله الحي ويجمع بنو يهوذا وبنو اسرائيل معا ويجعلون لانفسهم راسا واحدا ويصعدون من الأرض لان يوم يزرعيلا عظيم الأصحاح الثاني قولوا لاخوتكم عمي ولأخواتكم رحامه حاكموا امكم حاكموا لانها ليست امراتي وانا لست رجلها لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها لئلا اجردها عريانه واوقفها كيوم ولادتها وأجعلها كقفر وأصيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا لأن أمهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا لأنها قالت أذهب وراء محبية الذين يعطون خبزي ومائي صوفي وكتاني زيتي واشربتي لذلك ها أنا ذا أسيج طريقتي بالشوك وأبني حائطها حتى لا تجد مسالكها فتتبع محبيها ولا تدركهم وتفتش عليهم ولا تجدهم فتقول أذهب وأرجع إلى رجل الأول لأنه حينئذ كان خير لي من الآن وهي لم تعرف أني أنا أعطيتها القمح والمصطار والزيت وكثرت لها فضه وذهبا جعلوه لبعل لذلك أرجع واخذ قمحي في حينه ومستاري في وقته وأنزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها والآن أكشف عورتها أمام عيون محبيها ولا ينقذها أحد من يدي وأبطل كل أفراحها اعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها وأخرب كرمها وتينها الذين قالت هما أجرتي التي أعطانيها محبيه وأجعلهما وعرا فيأكلهما حيوان البريه وأعاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا يقول الرب لكنها أنا ذا وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرمها من هناك ووادي عخورة بابا للرجاء وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر ويكون في ذلك اليوم يقول الرب أنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد. بعلي، وأنزع اسماء البعليم من فمها فلا تذكر أيضا بأسمائها وأقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض وأكسر القوس والسيف والحرب من الأرض وأجعلهم يتجعون آمنين وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم، أخطبك لنفسي بالامانه فتعرفين الرب، ويكون في ذلك اليوم أني استجيب يقول الرب، استجيب السماوات وهي تستجيب الأرض. والارض تستجيب القمح والمستار والزيت وهي تستجيب يزرعي وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم له رحامة وأقول للو عمي أنت شعبي وهو يقول أنت إله الاصحاح الثالث وقال الرب لي اذهب ايضا احبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كما حبت الرب لبني اسرائيل وهم ملتفتون الى الهة اخرى ومحبون لاقراص الزبيب فاشتريتها لنفسي بخمسة عشر شاقل فضه وبحمر ولثك شعير وقلت لها تقعدين اياما كثيرة لا تزني ولا تكون لرجل وأنا كذلك لك لأن بني إسرائيل سيقعدون اياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا افود وترافي بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام الأصحاح الرابع اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل إن للرب محاكمة مع سكان الأرض لأنه لا أمانة ولا إحسان. ولا معرفة الله في الأرض لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق يعتنفون ودماء تلحق دماء لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزع ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد وشعبك كمن يخاصم كاهنا فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل وأنا أخرب أمك قد هلك شعبي من عدم المعرفة لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي ولانك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك على حسب ما كثر هكذا أخطأوا إلي فأبدل كرامتهم بهوانا يأكلون خطية شعبي وإلى اسمهم يحملون نفوسهم فيكونوا كما الشعب هكذا الكاهن وأعاقبهم على طرقهم وأرد أعمالهم عليهم فيأكلون ولا يشبعون ويزنون ولا يكثرون لأنهم قد تركوا عبادة الرب الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب شعبي يسأل خشبه وعصاه تخبره لأن روح الزنا قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم يذبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال تحت البلوط واللبنى والبطن لأن ظلها حسن لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم لا أعاقب بناتكم لأنهن يزنينا ولا كناتكم لأنهن يفسقن لأنهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنا وشعب لا يعقلوه يسرع إن كنت أنت زانيا يا إسرائيل فلا يأثم يهوذا ولا تأتوا إلى الجلجال ولا تصعدوا إلى بيت آوان ولا تحلفوا حي هو الرب إنه قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة الآن يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع أفرايم موثق بالأصنام اتركوه متى انتهت منادمتهم زنا وزنا. أحب مجانها أحب الهوان قد سرتها الريح في أجنحتها وخجلوا من ذبائحهم الأصحاح الخامس اسمعوا هذا أيها الكهنة وانصتوا يا بيت إسرائيل واصغوا يا بيت الملك لأن عليكم القضاء إذ سرتم فخا في مصفات وشبكة مبسوطة على طابور وقد توغلوا في ذبائح الزيغان فانا تأديب لجميعهم انا اعرف افرايم واسرائيل ليس مخفيا عني انك الان زنيت يا افرايم قد تنجس اسرائيل افعالهم لا تدعهم يرجعون الى الههم لان روح الزنا في باطنهم وهم لا يعرفون الرب وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه فيتعثر إسرائيل وأفرائهم في أثمهم ويتعثر يهوذا أيضا معهما يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه قد تنحى عنهم قد غدروا بالرب لأنهم ولدوا أولادا أجنبيين الآن يأكلهم شهر مع أنصبتهم اضربوا بالبوق في جبعه بالقرن في الرامه اصرخوا في بيت آون وراءك يا بنيامين يصير أفرايم خرابا في يوم التأديب في أصباط إسرائيل أعلمت اليقين صارت رؤساء يهوذا كناقل التخوم فاسكب عليهم سخطي كالماء افرايم مظلوم مسحوق القضاء لانه ارتضى ان يمضي وراء الوصيه فانا لافرايم كالعث ولبيت يهوذا كالسوس وراى افرايم مرضه ويهوذا جرحه فمضى افرايم الى الشور وأرسل إلى ملك عدو ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجر لأني لأفرايم كالأسد ولبيت يهوذا كشبل الأسد فإني أنا أفترس وأمضي واخذ ولا منقذ أذهب وأرجع إلى مكان حتى يجازوا ويطلبوا وجهي في ضيقهم يبكرون إلينا الأصحاح السادس هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا ضرب فيكبرنا يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب خروجه يقين كالفجر يأتي إلينا كالمطر كمطر متأخر يسقي الأرض ماذا أصنع بك يا افرايم ماذا أصنع بك يا يهوذا فإن إحسانكم كسحاب الصبح وكالنذى الماضي باكرا لذلك أقرضهم بالأنبياء أقتلهم بأقوال فمي، والقضاء عليك كنور قد خرج إني أريد رحمة لا ذبيح ومعرفة الله أكثر من محرقات ولكنهم كآدم تعد العهد هناك غدر بي جلعاد قرية فاعل الإثم مدوسة بالدم وكما يكمن لصوص لانسان، كذلك زمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكين إنهم قد صنعوا فاحشة في بيت إسرائيل رأيت أمرا فظيعا، هناك زنى أفرايو تنجس اسرائيل وانت ايضا يا يهوذا قد اعد لك حصاد عندما ارد سبي شعبي الاصحاح السابع. حينما كنت اشفي اسرائيل اعلن اثم افرايمة وشرور السامرة فانهم قد صنعوا غشة السارق دخل والغزاة نهبوا في الخارج ولا يفتكرون في قلوبهم اني قد تذكرت كل شرهم الان قد احاطت بهم افعالهم صارت امام وجهي بشرهم يفرحون الملك وبكذبهم الرؤساء كلهم فاسقون كطنور محمن من الخباز يبطل الايقاد من وقتما يعجن العجين إلى أن يختمر يوم ملكنا يمرض الرؤساء من ثوره الخمر يبسط يده مع المستهزئين لانهم يقربون قلوبهم في مكيدتهم كالطنور كل الليل ينام خبازهم وفي الصباح يكون محمن كنار ملتهبة كلهم حامون كالتنور واكلوا قضاتهم جميع ملوكهم سقطوا ليس بينهم من يدعو اليه أفرايم يختلط بالشعوب أفرايم صار خبز ملة لم يقلب أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف وقد اذلت عظمة اسرائيل في وجهه وهم لا يرجعون الى الرب الههم ولا يطلبونه مع كل هذا وصار افرايم كحمامة رعناء بلا قلب يدعون مصر يمضون الى الشور عندما يمضون أبسط عليهم شبكتي ألقيهم كطيور السماء وأدبهم بحسب خبر جماعتهم ويل لهم لأنهم هربوا عني تبا لهم لأنهم أذنبوا إلي أنا أفديهم وهم تكلموا علي بكذب ولا يصرخون إلي بقلوبهم حينما يولولون على مضاجعهم يتجمعون لأجل القمح والخمر ويرتدون عني وأنا انذرتهم وشددت أذرعهم وهم يفكرون علي بالشر يرجعون ليس إلى العلي قد صاروا كقوس مخطئة يسقط رؤساؤهم بالسيف. من أجل سخط ألسنتهم هذا هزؤهم في أرض مصر الأصحاح الثاني إلى فمك بالبوق كالنسر على بيت الرب لأنهم قد تجاوزوا عهدي وتعدوا على شريعتي إلي يصرخون يا إلهي نعرفك نحن إسرائيل قد كره إسرائيل الصلاح فيتبعه العدو هم أقاموا ملوكا وليس مني أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف صنعوا لأنفسهم من فضتهم وذهبهم أصناما لكي ينقرضوا قد زنخ عجلك يا سامرة حمي غضب عليهم إلى متى لا يستطيعون النقاوة إنه هو أيضا من إسرائيل صنعه الصانع وليس هو إله إن عجل السامرة يصير كسرا إنهم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعه زرع ليس له غله لا يصنع دقيقا وان صنع فالغرباء تبتلعه قد ابتلع اسرائيل الان صاروا بين الامم كاناء لا مصره فيه لانهم صعدوا الى الشور مثل حمار وحشي معتزل بنفسه استاجر أفرايم محبين اني وان كانوا يستاجرون بين الامم الآن أجمعهم فينفكون قليلا من ثقل ملك الرؤساء لأن أفرايم كثر مذابح للخطية صارت له المذابح للخطية أكتب له كثرة شرائعي فهي تحسب أجنبية. أما ذبائح تقدماتي فيذبحون لحما ويأكلون الرب لا يرتضيها الآن يذكر إثمهم ويعاقب خطيتهم إنهم إلى مصر يرجعون وقد نسي إسرائيل صانعه وبنى قصورا وكثر يهوذا مدنا حصينا لكني أرسل على مدنه نارا فتاكل قصورهم الأصحاح التاسع. لا تفرح يا إسرائيل طربا كالشعوب، لأنك قد زنيت عن إلهك. احببت الأجرة على جميع بيادر الحنطة. لا يطعمهم البيدر والمعصرة، ويكذب عليهم المصطاف. لا يسكنون في أرض الرب، بل يرجع افرايم إلى مصر. ويأكلون النجس في الشور، لا يسكبون للرب خمرا، ولا تصره ذبائحهم. إنها لهم كخبز الحزن، كل من أكله يتنجس. إن خبزهم لنفسهم. لا يدخلوا بيت الرب. ماذا تصنعون في يوم الموسم، وفي يوم عيد الرب؟ انهم قد ذهبوا من الخراب تجمعهم مصر تدفنهم موف يرث القريص نفائس فضتهم يكون العوسج في منازلهم جاءت ايام العقاب جاءت ايام الجزاء سيعرف اسرائيل النبي احمق انسان الروح مجنون من كثرة اثمكا وكثرة الحقد افرايم منتظر عند اله النبي فخ صياد على جميع طرقه حقد في بيت الهي قد توغلوا فسدوا كايام جبع سيذكروا اسمهم سيعاقبوا خطاياهم وجدت اسرائيل كعنب في البرية رأيت آباءكم كبكورة على تينة في أولها أما هم فجاءوا إلى بعل فغور ونذروا أنفسهم للخزي وصاروا ركسا كما أحبوا أفرايم تطير كرامتهم كطائر من الولادة ومن البطن ومن الحبل وإن ربوا أولادهم أثقلهم إياهم حتى لا يكون انسانا ويل لهم ايضا متى انصرفت عنهم افرايم كما ارى كسور مغروس في مرعا ولكن افرايم سيخرج بنيه الى القاتل اعطهم يا رب ماذا تعطي اعطهم رحما مسقطا وثديين يبسين كل شرهم في الجلجال اني هناك ابغضتهم من اجل سوء افعالهم اطردهم من بيتي لا اعود احبهم جميع رؤسائهم متمردون افرايم مضروب اصلهم قد جفة لا يصنعون ثمرا وان ولدوا اميت مشتهيات بطونهم يرفضهم إلهي لأنهم لم يسمعوا له فيكونون تائهين بين الأمم. الأصحاح العاشر. إسرائيل جفنة ممتدة يخرج ثمرا لنفسه على حسب كثرة ثمره قد كثر المذاب على حسب جودة أرضه أجاد الأنصاب قد قسموا قلوبهم الآن يعاقبون هو يحطم مذابحهم يخرب أنصابهم إنهم الآن يقولون لا ملك لنا لأننا لا نخاف الرب فالملك ماذا يصنع بنا يتكلمون كلاما بأقسام باطلة يقطعون عهدا فينبط القضاء عليهم كالعلقمي في أتلام الحقل، على عجول بيت آوى يخاف سكان السامرة إن شعبه ينوح عليه وكهنته عليه يرتعدون على مجده لأنه انتفى عنه. وهو أيضا يجلب إلى أشور هدية لملك عدو يأخذ أفرايم خزيا ويخجل إسرائيل على رأيه السامرة ملكها يبيد كغثاء على وجه الماء وتخرب شوامخ آوى خطية إسرائيل يطلع الشوك والحسك على مذابحه ويقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا من ايام جبعة اخطأت يا اسرائيل هناك وقفوا لم تدركهم في جبعة الحرب على بن الاثم حينما اريد اقدبهم ويكتمع عليهم شعوب في ارتباطهم باثميهم وأفرايم عجلة متمرنه تحب الدراسة ولكني أكتاز على عنقها الحسن أركب على أفرايم يفلح يهوذا يمهد يعقوب ازرعوا لأنفسكم بالبر احصدوا بحسب الصلاح احرثوا لأنفسكم حرثا فإنه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر قد حرثتم النفاق حصدتم الإثم أكلتم ثمر الكذب لأنك وثقت بطريقك بكثرة أبطالك يقوم ضجيج في شعوبك وتخرب جميع حصونك كإخراب شلمان بيت أربئيلة في يوم الحرب الأم مع الأولاد حطمت، هكذا تصنع بكم بيت إيل من أجل رداءة شركم في الصبح يهلك ملك إسرائيل هلاكا الأصحاح الحادي عشر لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني كلما دعوهم ذهبوا من امامهم يذبحون للبعليم ويبخرون للتماثيل المنحوته وانا دركت افراي ممسكا اياهم باذرعهم فلم يعرفوا اني شفيتهم كنت اجذبهم بحبال البشر بربط المحبة وكنت لهم كمن يرفع النير عن أعناقهم ومددت إليه مطعما إياه لا يرجع إلى أرض مصر بل أشور هو ملكه لأنهم أبوا أن يرجعوا يثور السيف في مدنهم ويطلف عصيها ويأكلهم من أجل آرائهم وشعبي جانحون إلى الارتداد عني فيدعونهم إلى العلي ولا أحد يرفعه كيف أجعلك يا افرايم أصيرك يا إسرائيل كيف أجعلك كادم أصنعك كصابوين قد انقلب علي قلبي اضطرمت مراحمي جميعا لا أجري حمو غضبي لا أعود أخرب أفرايم لأن الله لا إنسان القدوس في وسطك فلا آتي بسخط وراء الرب يمشون كأسد يزمجر فإنه يزمجر فيسرع البنون من البحر يسرعون كعصفور من مصر وكحمامة من أرض الشور فأسكنهم في بيوتهم يقول الرب قد أحاط بي أفرايم بالكذب وبيت إسرائيل بالمكر ولم يزل يهوذا شاردا عن الله وعن القدوس الأمين الاصحاح الثاني عشر افرايم راع الريح وتابع الريح الشرقيه كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب ويقطعون مع الشور عهدا والزيت الى مصر يجلبه فللرب خصام مع يهوده وهو مزمع ان يعاقب يعقوب بحسب طرقه بحسب أفعاله يرد عليه في البطن قبض بعقب أخيه وبقوته جاهد مع الله جاهد مع الملاك وغلب بكى واسترحمه وجده في بيت إيل وهناك تكلم معنا والرب إله الجنود يهو اسمه وأنت فارجع إلى إلهك احفظ الرحمة والحق وانتظر إلهك دائما مثل الكنعاني في يده موازين الغش يحب أن يظلم فقال أفرايم إني صرت غنيا وجدت لنفسي ثروة جميع أتعابي لا يجدون لي فيها ذنبا هو خطيه وأنا الرب إلهك من أرض مصر حتى أسكنك الخيام كأيام الموسم وكلمت الأنبياء وكثرت الرؤى وبيد الأنبياء مثلت أمثالا إنهم في جلعادة قد صاروا إثما بطلا لا غير في الجلجال ذبحوا ثيرانا ومذابحهم كرجم في أتلام الحق وهرب يعقوب إلى صحراء آرام وخدم إسرائيل لأجل امرأة ولأجل امرأة رعى وبنبي أصعد الرب إسرائيل من مصر وبنبي حفظ أغاضه إسرائيل بمرارة فيترك دماءه عليه ويرد سيده عاره عليه الأصحاح الثالث عشر لما تكلم أفرايم برعدة ترفع في إسرائيل ولما أثم ببعل مات والآن يزدادون خطيطا ويصنعون لأنفسهم تماثيل مسبوكة من فضتهم أصناما بحذاقتهم كلها عمل الصناع عنها هم يقولون ذابح الناس يقبلون العقول لذلك يكونون كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا كعصافة تخطف من البيضر وكدخان من الكوة وأنا الرب إلهك من أرض مصر وإلها سوايا لست تعرفه ولا مخلص غيري أنا عرفتك في البرية في أرض العطش لما رعوا شبعوا شبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني فاكون لهم كأسد ارصد على الطريق كنمر أصدمهم كدبة مثقل واشق شغاف قلبهم وآكلهم هناك كلبوة يمزقهم وحش البرية هلاكك يا اسرائيل انك علي على عونك فاين هو ملكك حتى يخلصك في جميع مدنك وقضاتك حيث قلت اعطني ملكا ورؤساء انا اعطيتك ملكا بغضبي واخذته بسخطي اسم افرايم مسرور خطيته مكنوزة مخاض الوالدة يأتي عليه هو ابن غير حكيم اذ لم يقف في الوقت في مولد البنين من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم أين أوباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية تختفي الندامة عن عيني وإن كان مثمرا بين إخوة تأتي ريح شرقية ريح الرب طالعة من القفر فتجف عينه وييبس ينبوعه هي تنهب كنز كل متاع شهي تجاز السامرة لأنها قد تمردت على إلهها بالسيف يسقطون تحطم أطفالهم والحوامل تشقوا الاصحاح الرابع عشر ارجع يا اسرائيل الى الرب الهك لانك قد تعثرت باثمك خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب قولوا له ارفع كل اسم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا لا يخلصنا الشور لا نركب على الخيل ولا نقول أيضا لعمل أيدينا آلهتنا إنه بك يرحم اليتيم أنا أشف ارتدادهم أحبهم فضلا لأن غضبي قد ارتد عنه أكون لإسرائيل كالندى يزهر كالسوسن ويضرب أصوله كلبنان تمتد خرعيبه ويكون بهاؤه كالزيتونة وله رائحة كلبنان يعود الساكنون في ظله يحيون حنطة ويزهرون كجثنة. يكون ذكرهم كخمر لبنان يقول أفرايم ما لي أيضا وللأصنام أنا قد أجبت فألاحظه انا كسروة خضراء من قبلي يوجد ثمرك من هو حكيم حتى يفهم هذه الامور وفهيم حتى يعرفها فان طرق الرب مستقيمة والابرار يسلكون فيها واما المنافقون فيعثرون فيها